بالدنيا إلى آفاق وساعة الترقي وإذا الحقيقة من المراضات الجميلة أوي التي تبين قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل من وجه ومن وجه آخر انت تشعر أن الله عز وجل إذا كلف عبدا بمهمة يسرها لها فهنا محمد صلى الله عليه وسلم مكلف بتبليغ هذه الرسالة فلابد وأن الله عز وجل ناصره وأن الله رافع عنه العنت والمشقة وأنه مثبته والحقيقة التثبيت له أوجه كثير جدا ومن هذه الأوجه تلك التلاوة المباركة خصوصا ما تحمل من قصص الأنبياء والصالحين التي تنطق دائما بالمعاني النفيسة والجليلة والتي تنقل الإنسان من الواقع إلى الترقي والسمو اللي هم من شأنهم أنهم يحدث الفارق الكبير جدا في نفس الإنسان فيحدث أولو الهمة والثبات ومن ثم الإقبال الشديد جدا على الدعوة وعلى ما فيها من مشقة بل ويستعذب يعني أي روق له هذا العذاب وهذا العنة وهذا المشقة وتصبح المشقة في هذه الحالة يعني نوع من أنواع التشريف اللي بيتشرف بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن ورائه كل من تعرض للدعوة إلى هذا الدين الجليل أما مسألة الذكر للناس فالمرض منها يعني ثلاث حاجات مهمين أولا يعني واذكر في الكتاب مسألة واذكر احنا كل جوان فيه واذكر الذكر بعد ما يقع في النفس وهي تحدث منه العظة والعبرة والنفع والتسلية والتثبيت ورفع العنف ومشاقة كما قلنا بننتقل لمرحلة أخرى من مرح... من الذكر وهي مرحلة نقل هذا الذكر من النفس إلى, إلى العباد وإلى الناس والذكر هنا بيحمل ثلاث معاني بقى يعني الذكر في مرحلة توصيله للناس بيحمل ثلاث معاني همة جدا الثلاث معاني دول ذاترهم ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور في آية ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلو من قبلكم وموعظة للمتقين هنا الثلاث أشياء هم البيان والمثل والموعظ البيان والمثل والموعظ البيان, والمثل والموعظ البيان الحقيقة هو لكي تدلف إلى قصص الأنبياء وتتأمل ما فيها من حكمة الله عز وجل وما فيها من انتقال من هموم الدنيا إلى آفاق وساعة الترقي والسمو البيان المراد من تأمل قصص الأنبياء وقصص الصالحين البيان اللي فيه الحقيقة بالإضافة للتفصيل الإنسان بيصد منه الدرس التفصيل ده تقدر تضعه تحت مسمى المثل اللي هيأتي يعني إن شاء الله لكن البيانة اللي أنا أريد أن أوضحه هي مسألة إنك, إنك تتأمل قدر السموق وترقب الصوت كده أنا موجود نعم أنا أسمى أنتبهتش لو الصوت احنا قلنا الذكر للناس لازال صوت بعيد يشمل البيان والمثل والموعق وقلنا البيان للتعرف إلى حكمة الله عز وجل من انتقال هؤلاء الصالحين من هموم الدنيا وشدة الواقعية فيها إلى الترقي والسمو الخاص بصفات الأنبياء وده بيان هم جدا يعني انت بتلاقي معجزتين مهمين جدا في قصر مش عارف الصوت فيه لا لا مش مشكلة في الصوت تجد معجزتين هامتين جدا في قصر الانبياء ان المعجزه هي البساطه اللي بيتعامل بها الانبياء مع الواقع وتعرضهم لكل ما يمكن ان يتعرض له الصوت بايد في ناس بتقول الصوت بعيد وفي ناس بتقول الصوت كويس طب انا عايز الاخت اللي بتقول الصوت بعيد تقول الصوت كويس ولا لا المعجزة الأولى هي البساطة التي يتعامل بها الأنبياء مع الواقع وهو يتعرض إلى كل ما يمكن أن يتعرض له الإنسان البسيط العادي والمعجزة التانية أنه في نفس الوقت اللي بيتعامل فيه مع الواقع بهذه الكيفية تجد السمو والرقي في كل ظاهر وباطن من حياة الأنبياء وتكاد تجزم بأن هذه ليست من أفعال البشر وتكاد تقطع أن هذا الكلام لا يصدر إلا عن وحي وتكاد تقول أن هذه التصرفات وهذا الصبر وهذه الصفات الحميدة هي نوع من الإلهام الإلهي وليس من أفعال البشر يعني. خصوصا إذا نظرنا إلى أنفسنا يعني. دول وقوحهم في آن واحد وفي وقت واحد هو ده بالضبط اللي محتاج تفصيل وبيان علشان نقدر نجمع الكلام ده لانه الغرض من قصص الانبياء هو ان انت تعرف تتعامل مع الواقع بتاعك عشان تخلص منه الى ما يرضي الله عز وجل وفي نفس الوقت بخدت درس هم جدا مفصل في كافية التعامل مع الناس وفي نفس الوقت انت بيعرض عليك الأحوال الباطنة اللي المفروض أن يصل إليها قلب المؤمن وأخلاق المؤمن والأحوال دي هي الهدف السامي الراقي لكل إنسان مؤمن المفروض أن يسعى إليه وهي دي مركبة الدرجات عند الله عز وجل فيبقى يبقى يبقى موضوع قصص الأنبياء بيوريك تتعامل ازاي في الواقع على أبسط المستويات وفي نفس الوقت بيدفعك للترق في الدرجات حتى تصل إلى الله عز وجل التركيبة دي هي دي اللي محتاجة أثناء الشرح زي ما بينا في صورة القصص كده ان نقدم نستلهم ونستخلص بفضل الله سبحانه وتعالى واحدة المعاني دي في قصة سيدنا موسى عليه وعلى النبينا محمد أخضر والصلاة والسلام ده اللي احنا بنطلق عليه البيان الشيء تاني هو المثل والمثل هو القدوة والأسوة في كل شيء مع الوضع في الاعتبار بشرية الأنبياء والرسل والصالحين يعني التأسي بكل حركة وسكنة مما يفعله تأسي بكل لفظه كل موقف ووضع ده في الاعتبار لدرجة ان انت بعد كده حين تتعرض لأي موقف يجب عليك ان تنظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل اذا كان في موقفك هذا وهو ده الحقيقة التطبيق الامثل للسنة ونفعل اكيد ونفعل اعلى من مسألة تدبر قصص الانبياء في القرآن ان انت لما تقع في موقف او تقف اي موقف لابد ان اكتل نفسك قبل ما تخلط فيه ماذا كان يفعل النبي النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في مثل هذا الموقف فهو ده فعلا التطبيق الامثل للسن حتى ابتلت هي الموعظة والمعضة هي الحاصل والناتج من رقة القلب قص الأنبياء طبعا بتاهب الإنسان رقة في القلب وبتديده طاقة عظيمة جدا وهمة عالية جدا في اندفاع النفس إلى الله عز وجل ويصغر في عينك ويتضاءل جدا جدا قدر الدنيويات وتترقب بهنتك إلى معالي الأمور اقول تاني الجزء اخصص بالموعظة الموعظة تدفع بالمرء الى رقة القلب وقوة اندفاع النفس الى الله عز وجل ويصغر ويتضاء القدر الدنيويات الحلقة الدنيوية تصغر في عينك اوي وترفع الهم الى معالي الامور لانت طواق دايما لمعالي الامور الوحيد الحقيقة بيطلع دايما من قصة الأنبياء عنده الأحساس دي عنده الإحساس... الأحساس دي في قلبه فإذا طال الوقت والزمن بين القرآن والقرآن والقصة والقصة بدأ يفطر الإنسان ويرجع تاني لما كان عليه قبل ذلك عشان كده تتابع القرآن و... ومدومة على القرآن تذبرا وعلما وفقها وعملا هو الحقيقة أهم سبيل يصل بالإنسان إلى هذه الرقة وهذه الهمة وتلك المعالي في معنى طيب جدا يعني أحب أن أنا أقوله لو, لو, لو تنظر في الصورة تجد أن بداية الصورة في صورة ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها ذكر رحمة ربك عبده زكريا ولما أتى الكلام عن مريم عليه السلام قال واذكر في الكتاب مريم اختلف الاسلوب في الموضعين الأسلوب اختلف في الموضعين واختلاف الأسلوب في الموضعين له معنى يعني تفتكر إيه الفرق من أول الصورة ذكر رحمة ربك عبده زكريا والمقصود هنا ان هذا هو ذكر رحمة ربك لعبده زكري يعني ما سيأتي هو ذكر زي الذكر بذبط اللي قاله في قوله واذكر يعني هذا ما يأتي هو ذكر لحمة ربك التي رحم بها عبده زكري ده المعنى وقال هنا واذكر في الكتاب ماليا طيب الفرق بينهم ايه وكأن رب العزة في مستهل الصورة ذكر رحمة ربك عبده زكريا لم يقل فيها واذكر إنما قال هذا هو معنى هذا هو ذكر رحمة ربك لعبده زكريا لكنه قال رحمة ربك أي ربك أنت يا محمد وكأنه في أول الصورة ده توجيه تعليمه لروح وقلب وعقل محمد صلى الله عليه وسلم وإطلاعه على رحمة ربه عز وجل وتعريفه عليها وإيقاعها أحسن موقع في قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن ثم تشبيع حواس النبي صلى الله عليه وسلم وجوارحه بتلك الرحمة فكأن ذلك إعداد له عليه الصلاة والسلام وتذكرة برحمته على أنبيائه وعلى عباده الصالحين وطبعا بيدخل فيهم أول ما يدخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه فهي تذكير له برحمته له هو شخصيا لينتبه إليها ويتبينها وسط ما يلاقيه في رسالته وكأنها من قلب الأحداث يعني وكأنها من قلب الهموم وقلب الأحداث يبقى كأن بداية الصورة إعداد لقلب النبي وإعداد لنفس النبي وإعداد لجوارح النبي صلى الله عليه وسلم وتعريف للنبي صلى الله عليه وسلم على رحمة ربنا سبحانه وتعالى وكأنه بيقوله أن لما رحمتي نالت بهذه الكيفية زكريا عليه السلام فهي عموما لكافة الأنبياء وأنت منهم يا محمد فلا يحزنك كما أنت فيه كمان من معناها أن الله سعطى الأراضي أن ينتبه محمد صلى الله عليه وسلم إلى رحمة الله التي تتبين من قصة زكريا عليه السلام فلما ينتبه ويتبينها وسط ما يلقيه من هموم يكون لها موقع عظيم جدا في نفس محمد صلى الله عليه وسلم وفي جوارح محمد صلى الله عليه وآله وسلم يبقى ده دي البداية أو الجزء الأولاني في ذكر رحمة ربك عبده وسكريه ثم انتقل بقى بعد ذلك وقال واذكر في الكتاب مريم ومن ثم بعد كده بقى واذكر فيه باب إبراهيم واذكر في الكتاب إدريس واذكر في الكتاب كتاب إتساق النهج القرآني مشي أو السياق القرآني مش بهذه الطريقة بعد ذلك يبقى الأمر قتل بعد ذلك واذكر بذكر مريم وإبراهيم الأنبياء المرسلين الذين ذكروا في هذه الصورة فكأنه قال واذكر مريم كما تعلمت من قبل رحمة ربك عبده زكريا يعني بعد ما تعلمت اذكر بقى مريم على نفس النهج اللي انت تذكرت وتعلمت فيه رحمة ربك بعده زكريا واخصاص الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو بدأ بن مريم عليه السلام يعني اول من قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في كانت مريم عليه السلام فكما اختص النبي صلى الله عليه وسلم بذكر مريم دي تديك معنى ايه يعني ايه تذكر ايه المعنى اللي ممكن تلمحه من ان ربنا صلى الله يختص النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اذكر ايها محمد واذكر في اول المذكورين والمأمورين بذكرهم مريم عليه السلام نفتكر اين معنا اللي يقع لقلبة من الاختصاص ده حد يشارك كده انا اقصد ايه انا اقصد يعني رمبير سبحانه وتعالى اختص النبي محمد صلى الله عليه وسلم لانه قال له واذكر في الكتاب ماريا بدأ بماريا وكان الامر بالذكر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم متلمخش في البداية دي انه يبتدئ بماريا حين يقول اذكر يا محمد وابتدأ بماريا متلمخنا معيا حيثي معنى جميل اوي اوي أنت عارف المقصود هو بيان لمنهج القرآن في إحقاق الحق يعني أنت تعلم أن مريم ومن ورائها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ومنهج أهل الكتاب دي مسألة محتاجة لرؤية في القرآن يعني يا ترى هيكون موقف القرآن ايه من مريم وعيسى عليه السلام يا ترى ايه المراد من هذا القرآن هيتعامل معهم ازاي وهيضع النبي صلى الله عليه وسلم فين وهيضع مريم وعيسى بن مريم فين وهيتكلم عليهم الزاد فكأنه بيان لمنهج القرآن في إحقاق الحق وإقرار الحق ويجمع الإيمان بكل الرسل والمعنى الأهم وأن الله عز وجل لا يحابي أحد وأن الله عز وجل لا يحابي أحد فقد اختصت صورة كلها بإسم مريم وذكر عيسى بن مريم فيها من ما يكون عليه الصلاة والسلام والكلام موجه لمحمد صلى الله عليه وسلم بذكر مريم ومن ورائها عيسى بن مريم فده أكبر دليل على أن منهج القرآن هو إحقاق الحق وإقرار الحق والإيمان بكل الرسل وأن الله عز وجل لا يحابي أحد وإن كان هو لا يبالي أيضا يعني كما قالت الأخت الله لا يبالي لقوله عز وجل في الحديث القدسي غفرت لك ولا أبالي كمان قول لربنا سبحانه وتعالى في الكتاب واذكر في الكتاب اشاره لتقييد هذا الذكر بمفردات هذا الكتاب يعني أقوله واذكر مريم يبقى كأني بقول أذكر قصة مريم وما حدث لها ثم أتل ذلك على على المؤمنين لكن لم يقول في الكتاب كأنه بيقول أذكر هذه القصة بألفاظ ومفرادات القرآن وبمعاني القرآن وبآيات القرآن ثم تلوها على الناس فإن في ذلك ما لا تجده في عموم القصص يعني انت لو بتات لقصة قصة مريم عليها السلام على الناس بأسلوبك انت هيختلف تماما القصص اذا ما تلوت نفس القصص ولكن بأسلوب القرآن بكلام الله عز وجل وده اللي احنا بنحاول يعني نصل اليه يعني بنحاول نتعرف على قصة مريم مش مش سرب قصص عادي كده يعني كأنها رواية مثلاً لا احنا بنحاول نتعلمها من خلال كلام الله عز وجل ومن خلال مفردات والسياق للآيات التي وردت فيه الصور لأن استشفاف المعاني منها بيضيف للقصة ويبين من داخل القصة المعاني اللي ممكن من وجهه تصل للإنسان ظاهراً وباطنا ويكون فيها اعلى النفع الممكن وهي فيها يعني فيها شيء خفي ممكن نسميه هو رباط خفي جدا خفي جدا بالله عز وجل كلما تدبرت وتاملت قصص من قصص الصالحين والانبياء يزداد ارتباطك بالله عز وجل دون ان تدري كيف تم هذا الرباط يعني إذا أنت متأثر جدا بأحوال النبي المذكور أو بأحوال الصالح المذكور وبكيفية تعامله في المواقف اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه فيها والأحداث تتعاقب وإنت تبدأ تنفعل مع هذه الأحداث وتبدأ تتبعها بشغف شديد جدا وتركيز شديد جدا فإذا بك وأنت في منتصف الطريق تجد أن قلبك قد ذاب تماما شوقا إلى الله عز وجل الحقيقة ده من النعم العميقة جدا والجليلة جدا اللي جعلت ربنا سبحانه وتعالى يقول في الكتاب يعني تأمل القصص من الكتاب وبآيات الله عز وجل وبكلمات الله عز وجل وبسياقات الله عز وجل يبقى مقيد هنا القصص هنا مقيد بالمفردات الكتاب الكريم بالصورة المنزلة من الله عز وجل وآياته وفيه طبعا يعني في, في ذلك من الفوائد الإشارة طبعا الهمة جدا ل... ل... لما هو هدف من وقرآن انفرقناه اصلا الإشارة لفهم وتدبر القصة من آيات الله وإذا بيحمل من المعاني ما لا يحمله السر للقص العمزي بأوله وشرح القصة بمفردات وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لها من جوانب البيان الحقيقة يعني ما يكتمل به فهم القرآن يعني لما تيجي تشرح القرآن هتلاقي نفسك تفسر بعض آيات القرآن بالسنة المطهرة ان وجد يعني وانت بتعمل ده هيكتمل فهمك للقرآن بهذا البيان كمان في معنى لكلمة الكتاب واذكر في الكتاب معنى عظيم جدا هو مسألة التعبد بتلك الآيات يعني هي مش مجرد قصة ترويها لكن هذه الآيات التي تروي هذه القصة بهذا السياط يتعب الله عز وجل إلى يوم القيامة يعني انت ممكن تروي القصة وانت بتقرأها مثلا في الصلاة ولا حاجة وتتعبد الى الله عز وجل ممكن تقرأها حتى من غير صلاة وانت بتتعبد ربنا سبحانه وتعالى وبترجو نعمة ربنا سبحانه وتعالى وبتتقرب اليه سبحانه وتعالى وبتقدم فرض طاعة وقربة الى الله عز وجل من خلال هذه القصص الواردة في سياق الايات اه كمان فيه معنى مهم جدا لم يقول ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب لأنك تعلم أن مريم عليه السلام هي أم عيسى عليه السلام والصورة سميت باسمها وأن القرآن هو كتاب الإسلام والجمع ده يشير إلى دفع ما يتوهم ممكن حد يتوهم أن الكتاب الإسلام لازم ينص على مخالفة اليهود والنصارى من كل الأبواد لكن ربنا سبحانه وتعالى بين أن المخالفة لم تكن إلا فقط في أبواب الضلالات الخاصة بها يعني إحنا أمرنا بمخالفة الجهود والنصارى في كل ما هو من الضلالات التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها الحق عز وجل في كتابه أما الصالحون منهم والأنبياء فهم من الله عز وجل وهم منا وهم من الرسول صلى الله عليه وسلم وهم بالقطع طبعا براء من ضلالاتهم طبعا بل أن, بل إن صالحيهم يعني صالحي أهل الكتاب أخبر الحق عز وجل أنهم يؤتون أجرهم مرتين يعني ربنا أهل سبحانه وتعالى يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم يمتقون لأنه لأنهم آمنوا بنبيهم ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فأعطوا اجرهم مرتين تعالوا بقى ننتقل الأول طبعا احنا هنا كده يعني بينا الأرق بين ذكر ورحمة ربك عبده زكريا والله تعالى أعلى وأعلم وبين قوله تعالى وذكرت الكتاب مريم وذكرنا معنى الكتاب ومعنى الذكر وتأملنا في المراد من بدايات هذه الآيات ومن استهلال هذه الايات وهنبدأ الآن بقى في تفصيل هذه الآيات من أول قوله إذ انتبذت لكن قبل ما نبدأ البداية دي نسأل بس السؤال المعتاد هل الجزء اللي فده واضح ومفهوم وهل في تعليق عليه؟ هل في أي ملاحظات؟ هل في أي سؤال قبل ما ننتقل للاسترد التفصيلي بقى للقصه؟ يقول وبالله التوفيق إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا الحقيقة ده دي في اللغة يقولون عنها إذ الظرفية يعني عندما انتبذت من أهلها مكانا شرقيا والحقيقة ده يشير إذ هنا تشير إلى في تضمنها حاجة اسمها بدل الاجتمال يعني إيه بدل الاجتمال يعني أنت لو تأملت كده إذ انتبذت من أهلها المكانة الشرطية يعني للوهلة الأولى تشعر أن لو الآية مشية تذكر في كابي مريم إذ انتبذت من أهلها المكانة شرطية يعني كأنه بيقولك أن مريم انتبذت من أهلها مكانا شرقي يعني ثابت أهلها وخدت مكان شرقي وده كان حالها وإنها مش هترجع تاني يعني يعني وكأنها انتقلت وتركت أهلها وأقامت مكانا شرقيا اقامت فيه وتعبدت فيه ودارت حياتها في هذا المكان الشرقي للوهلة الاولى انت تلمح كده لو انت مش دارس لغة ومش واخد بالك إذ دي هتعمل ايه هتجد المعنى بياخدك للتصور ده لكن الحقيقة ده مش صحيحة يعني هي ما انتقلتش وتركت اهلها و... وثابت المكان لا الحقيقة اللي حصل مش كده اللي حصل تفهمه لو انك فهمت إذ دي معناها ايه إذ هنا محمولة على الظرفية وتضمونها لبدل الاجتماعي يعني ايه بدل الاجتماعي يعني اذ هنا شملت جزء من اوقات مريم عليها السلام يعني كأنه بيقول اذكر في الكتاب مريم في الوقت الذي انتبذت فيه من اهلها مكانا شرقي اي انها لها وقت معين تنتبذ فيه من اهلها وهذا المكان وهذا يختص بمكان وهذا المكان شرقي لاتجاه يعني فيه أوقات لمريم عليها السلام كانت بتنتبذ من أهلها والانتباس ده كان بيحدث في مكان شرقي مكان جهته إلى الشرق يبقى دي نفهم منها مسألة الظرفية وبدل الاجتبال دي لغة بنفهم منها ان مريم كانت بتنتقل في اوقات معينة الى مكان هي فضلة ان يكون المكان ده في اتجاه الشر وده معناه طبعا ان باقي الاوقات هي لم تكن تنتبذ من اهلها يبقى في اوقات هي منتبذة من اهلها وقتانيا لا والانتباس ده والانتباس معناه ل... يعني هنيجي عشان نشرح مسألة الانتباس دي لكن هو معناه الاعتزال او الانفراد فهي اعتزلت او انفرضت من أهلها مكان اتخذته هي جهة الشرط في وقت من الأوقات خلال اليوم مثلا او خلال الأسبوع أو خلال الشهر خلت هي الوقت ده وب... وفي باقي الأوقات كانت تعود مرة أخرى إلى حالها وأهلها يبقى ده معنى مهم جدا لازم نفهمه عشان ما نتصورش أنها انتقلت بكليتها كده وتركت البيت مثلا ثابت البيت ومشت زي ما زي احنا ممكن نتصور كده لا ده طبعا ما حصلش طيب انثرت لفظ انثرت الحقيقه النثر هو ال القاء والطرح يعني انا لما ارمي حاجه كده اقول نبذ شمبز اليهم على سواء يعني اطرح اليهم عهدهم فمبز اليهم يعني اطرح اليهم والطرح ده طرح يعني القاء يعني فلما انا القي شيء تفتكر الشيء اللي انا بقيه ده قد ايه عندي يا يعني خلينا نتصور ان, إن, إن اي شيء الانسان بينبوسه او بيرقيه او بيطرحه تفتكر قدر الشيء المطروح ده ايه عند صاحبه اكيد بيبقى ضئيل القدر يعني يبقى النبذ معناه لغة هو الطرح او الالقاء لما لا يعتد به من الاشياء الاشياء اللي منهاش اهمية اوه عندك يعني عشان تبطرحه طيب لما يقول انتبذت يعني هي بعدت نفسها عنهم حالة هي نفسها عندها لا تبالي به يعني هي انتبذت مش لانها تعتقد انها احسن منهم او لانها تعتقد انها مميزة عنهم او لانها لها كيان عالي وما ينفعش انها تقعد في الوسط ده او في المكان ده اطلاقا ده هي لما انتبثت كنت بتشعر بضآلتها وأنها لا تبالي بنفسها وملهاش قدر عند نفسها ولذلك انتبثت تأمل في أن هذا النبذ يكون قرب لها عند الله عز وجل فترتقي به وتتحسن أحوالها التي تظن هي فيها أنها لا تليق بأن تقدمها لله عز وجل شوف شوف كلمة انتبذت حملت ايه من المعاني وشوف لفظ الظرف ايه لوحده نقلك نقلة تفهمت حاجة ان بقيتش تفهمها يعني سبحان الله العظيم يعني. يعني الفايدة في الكلام علشان نرد الفايدة في الكلام انه الانسان يكون قدره عند نفسه دائما متدني كل ما قدر الانسان في نفسه صغر كل ما علي هذا القدر عند الله عز وجل فكل الانسان ما شعر بينه بالنفسه انه هو ادنى من كل شيء كل ما استفاد فايدتهمهم من جبل اولا علي قدره عند الله عز وجل 2 هيتحرك بهذا هذا التفكير هيتحرك ويعمل وهو يعلم ان هو لا شيء فالانسان اللي بيتحرك وهو يعلم انه لا شيء ده بيسعى في انه يحسن نفسه ويطور من ادائه ويتقرب الى رب عزه جل ويحاول يندم ويتوب من اخطائه كل دي معاني الانسان بيستفدها اذا ما شعر بضاله نفسه في نفسه فكل ما يعلم هذا وكل ما يتذكر هذا ده يكون حافز كبير جدا ودفع كبير جدا له في انه يتحرك ويتخلص من تلك البقالة ويعلو القدر بالعمل لله عز وجل دي الفايدة الاولى فايدة تانية انه هو يعني بمجرد ما هو يستشعر ده ويصدق فيه على طول قدره بيعلى عند الله سبحانه وتعالى فده ده معنى كلمة انتبذت انتبذت آية اعتزلت وانفردت لكن هذا الاعتزال والانفراد لن يكن عن تعاظم في النفس او كبر في النفس او احساس بالعلوة على الناس اطلاقا او بالفضل عليهم انما العكس تماما هو الصعيد لان كلمة الانتباذ لنفسها بتحمل معنى ان الشيء المنتبس ده عديم القدر عند صاحبه فده معنى عظيم جدا في اللفظ في اختيار اللفظ ده فارغو انك تكتب الكلام ده عشان ما تنسووش بقى بعد كده وقلنا ان اذ حملت معنى الظرفية وبدل الاجتمال فبقى معناها انها انتبذت في وقت دون وقت يعني في اوقات كتبت انتبذ فيها من اهلها واوقات تانية لا وحنقول بالوقت ليه الحقيقة ان احنا مش هنقدر نقول ان احنا قولنا قبل كده ان عموم الاعتزال او الانفراد من الناس طبعا النبي يعرضنا الامر شرعي هل الانسان عليه ان هو ينتبه من الناس او يبتعد عنهم ولا لا احنا قلناها قبل كده واتكلمنا فيها وقلنا الامر الشرعي فيها كان ازاي لكن انت لو علمت ان الاعتزال عموما ده واجب على الناس عند الفتنة او عند خوف الضرر في الدين وأنا ذكرتكم قبل كده بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبعها في شعاف الجبال وقلنا قبل كده ان المؤمن الذي يخالط الناس دي القاعدة خير عند الله من المؤمن الذي يتركهم ولا يصانقهم لأنه يتحمل الأولاني يتحمل أذاهم ويصبر عليه ويعدعوهم والتاني ما بيعملش كده فقط طبعا قدروا اعلى ما لم تكن هناك خشية على الدين انما لو تأملت اهل مريم هم أهل اهلها يغلب عليهم الصلاح كلهم يعني. يعني لو نظرت في قول قومها تجد ان هما يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك ضغية وهم دول اهلها يعني دول اقرب الناس اليها وانت تعلم ان زكريا من اهل مريم وأنت عليه السلام وأن يحيى أيضا عليه السلام وأن أبوها باعترف قومها أصلا الذين اتهموها لم يكن امرأة سوء وأن أم أمها هي امرأة عمران وهي من هي ولما قالوا أخت هارون الكلام كان يوحي بأن هارون هذا رجل صالح يعني يعني كيف تكونين أخت هارون ثم تأتين بما تأتين به فظهر على الكلام الصالح ومسألة هارون دي فيها اختلف بين العلماء بعضهم قال إن لها أخ من أبيها اسمه هارون وكان من الصالحين والبعض الأخر قال إنها تنسب إلى النبي هارون أو إلى أحد الصالحين من قومها فالكلام كثير في المسألة و... وأياً ما, كان... ما كان فالنسبة نفسها نسبة الأخوة تشير إلى ان مريم كان اهلها من الصالحين ويغلب عليهم الصلاح وده امر مفيش فيه جدال يعني فكيف تعتزل هي او تنفرد عن اهل يغلب عليهم هذا الصلاح ده امر سؤال مهم جدا عشان نفهم ان الامور ماشيه ازاي طبعا فيظهر من ذلك ان هذا هذا الانتقال كان يشير الى الخلوة مع الله عز ورحمة الله لماذا؟ صرت ايه؟ زمن الخلوة كما تعلم بسرسوا حاجة كانت... ان هذه الخلوة مع الله سبحانه وتعالى وهي من اجل وانفع الطعام واكثرها اخلاصا وسرية بس قالت مع الله دي وأكثر الأوقات اللي بتصلح لتلك الخلوة الحقيقة يعني وده مستشف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي هو وقت الصحر وذلك لأن هذه الخلوة تتحقق بغياب الناس وغياب الضوضاء والدقيق والسياح والكلام الكتير وده لأن الناس بتنام في الوقت فغياب الصوت والضغيق والضوضاء والكلام والمناقشات والحوارات والجلل كل ده بيتيح للإنسان الفرصة إن هو يخلو بالله عز وجل فلذلك كان الصحر هو من أكثر الأوقات التي يرجى فيها تحقق منافع تلك الخلوة فعلى ذلك ممكن نبني مسألة الانتباذ انتبذت من أهلها كيف يبقى الانتباذ ده تخلي بالك بقى مسألة الصلاح الحقيقة يعني تخلي الانتباذ ده أمر يدينا فايدة كلنا يعني إنه ليس شرطاً أن يكون الأهل الناس مش صالحين عشان الإنسان يخلو بالله عز وجل من وسطهم يعني مش لازم علشان انا اخلق بالله عز وجل او انفرد بالله عز وجل في وقت الصحر او في غيره من الاوقات ان يكون الاهل اللي انا بنتبذ منهم دول او اللي انا ببعد عنهم يكونوا ناس طالحين يعني او غير صالحين لا اطلقت ده انت بتخلق بالله عز وجل حتى لو كان الناس اللي انت معاشرهم ناس صالحين ليه لان الخلوة دي امر ضروري جدا في عبادة المسلم لانها بتتيح قدر هام جدا جدا من رقة القلب وسمو النفس وحسن الأخلاق واستشعار النفحات الربانية اللي الإنسان مقدرش يستشعرها وهو في وسط انشغاله بهموم الدنيا وعلاقات الناس فالخلوة مهمة جدا عشان الحكاية دي وهي الحقيقة باب عظيم جدا جدا من أبواب الرحمة الإلهية اللقها بهم الحقيقة مسألة قول الحق سبحانه وتعالى من لها يعلم حاجة مهمة جدا هو ربنا نسب الأهل لها يعني قال من أهلها وربنا سبحانه وتعالى تعلم أن الله سبحانه وتعالى بينسب موضوع الأهل ده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 يبقى نفى مسألة الأهلية دي نفى مسألة أن يكون هذا هو من أهله فهنا لما قال ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومنا آل البيت علمنا أنها أهلية مرتبطة بالتوافق في الشرع والدين فلما ربنا سبحانه وتعالى نسب إلى مريم الأهل فقال أهلها علمنا أن مريم كانت تشترك مع أهلها في هذا الصلاح وهذا الاتفاق في الدين وده يشير إلى انها كانت متمسكة بيهم طلبهم عن هذا الصلاح لأن مريم عليها السلام لم تكن أبدا لتقصر في واجباتها خصوصا مع أهلها الذين تعلم أنهم من الصالحين وأن الله سبحانه وتعالى قد نسبها إليهم أو نسبهم إليهم فكلمة أهلها بهذه الكيفية تشير لأن مريم كانت بالإضافة لتلك الخلوة التي تخلو بها في بعض الأوقات إلا أنها كانت في خدمة أهلها طوال باقي الأوقات خدمة الها وفي مصادحهم وفي رعايتهم وفي أداء ما يجب عليها تجاههم وفي أنها كانت تقيم لهم كل الوزن وتبرهم كل البر وأنها كانت نعم العون لأهلها في معظم الأوقات خلى وقت الصحر الذي أعتقد أنها كانت حتى في تنالهم بالدعاء يعني هي لم تنسهم حتى في وقت الخلوه بل كانت يعني تتقرب الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء لهم حتى يغنيهم الله وحتى يرحمهم الله وحتى يجمعهم الله سبحانه وتعالى بها في جنته ورضوانه هي حرصت على هذه الطاعه هذه العباده وقلنا هي بقيت أو أتها بتقضيها إزاي في خدمة أهلها عشان حتى تصور أن ماريام عليها السلام تركت بيتها وأهلها وخدمة أهلها ومتبعتهم ورقبتهم والقيام عليهم وراحت خالد بنفسها في مكان بعيد تاركة كل هذا لا. لفظ أهلها ولفظ انتبذت والظرفية في إذ تشير إلى ما قلته لك فتأمل وتدبر الحقيقة إن مسألة الخلوة هنا لم تكن خلوة فقط إنما ربنا سبحانه وتعالى قال من أهلها إذ من أهلها مكانا شرقيا إيه السر في, في اتخاذ مريم مكاناً شرطية؟ أولاً مكاناً شرطية يعني إيه؟ المكان الشرطي هو المكان الذي يلي جهة الشرط وجهة الشرط هي جهة شروق الشمس وكنها اتخذت مكاناً شرطية معناها أنها خدت مكان من البيت لان طبعا احنا, إحنا, كده, إحنا كده قررنا خلاص وعرفنا خلاص انه الوقت اللي كانت بتقضيه هو وقت مقطع من اليوم للخلوة بالله عز وجل فبينفعش هو الوقت ده هي تروح تقضيف مكان بعيد عن البيت يعني مش هينفع اولا لانها ماينفعش هي تتحرك التحرك ده الوحدها ثانيا لانه الوقت اللي استوضحناه من الايات لا يتحمل انها تروح مكان بعيد وتقيم فيه فيبقى الأظهر ان المكان ده جزء من البيت نفسه فهي اتخذت من جزء من البيت مكانا شرقيا أي في اتجاه شروق الشمس في اتجاه شروق الشمس وإذا يشير لي حاجة تانية مسألة الشروق دي تشير لي معنى جدا جدا وهو مسألة التفكر وهي عبادة أخرى يبقى العبادة الأولى كانت عبادة القيام لله أو الخلوة بالله والعبادة الثانية هي عبادة التفكر ودول حقيقة عبادتان عظيمتان مهجورتان عند الناس عبادة الخلوة وعبادة التفكر عبادتان عظيمتان مهجورتان عند الناس فمريم تعبدت الله عز وجل بتلك العبادتين وخلي بالك ان اشمعنا الشروق يعني هي كان ممكن تختار الغروب مثلاً مكانا غربيا تلاحظ فيه غروب الشمس وغروب الشمس ممكن استخدامه في موضوع التأمل برضو او التفكر لكن شروق الشمس يعني موافق ضدا لبسألة الخلوة من اوجه كتير أولا لأن مسألة الخلوة بالله بتكون في الصحر زي ما قلنا في أفضل أوقاتها كما تعلم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو قيام الليل والصحر ياليه صلاة الفجر وصلاة الفجر معديها يندب الجلوس لذكر الله عز وجل حتى إيه؟ حتى الشروق فهم متتابعين يعني الصحر والفجر والشروق متتابعين ومع بعض على طوبي المسافة بينهم مش كبيرة المسافة بينهم قصيرة والزمن بتاعهم كله على بعضه مش كبير فلو جمعت الزمن ده كله على بعضه تلمح حاجة مهمة جدا وجميلة اوي اوي هي انها جمعت الاوقات دي مع بعضها علشان يبقى الوقت اللي تخلو فيه بربطها عز وجل وتمارس فيه تلك العبادتين هي ارادت انها تجعله وقت قصير ووقت على بعضه مش متفرطة وذلك حتى تستطيع أنها تعود مرة أخرى لمبشرة أهلها ومتبعة أهلها والقيام على أحوالهم ومصالحهم وحواجئهم وأن تكون دايما في متناول الناس فلو أنها جمعت الوقت ده على بعضه فهي هتخلو بنفسها مرة واحدة في اليوم هتبدأ المرة دي من الصحر وتنتهي عند الشروق ثم تعود إليهم باقي اليوم وده حقيقة تفكير حكيم جدا لأنه هيديها فرصة عظيمة جدا انها تبقى معاهم معظم الوقت ولا تخلو إلا وقت واحد تجمع فيه ما أرادت من العبادات وتاخد فيه أفضل الأوقات التي تحقق لها الخلوة بالله والتفكر في الله عز وجل وفي نفس الوقت تبقى فيه قيام وخدمة أهلها ما استطعت فده الحقيقة معنى طيب جدا جدا ومعنى جميل شو أرجو أن أنت تتأمله وتنظر فيه ولو أنها مثلا اختارت المغرب لازمها أن تخلو بنفسها مرتين مثلا مرة الأولى في الصحر وبعد صلاة الفجر هترجع والمرة الثانية في المغرب بعد العصر مثلا وتنقطع فترة لغاية بعد المغرب ثم تعود مرة أخرى فكان أهلها يفتقدوها في الوقتين دول كما ان الوقت الحقيقة بتاع من الصحر الى الشروق ده عموما بوقت هادي والإنسان في قد لا يتبين غياب انسان أخر يعني ممكن أنت يعني انسان قريب منك جدا ما تشعرش به خالص إذا قام القيام في الصحر ثم انجلس حتى الشروق يذكر الله عز وجل ويتأمن وبعدين يجي نام تاني ممكن أنت ما تشعرش خالص أنك افتقدته أو أنه غاد بينما لو تحرك هو بعد العصر مثلا إلى المغرب أو كده ممكن تشعر أنك افتقدته أو أنه غاد فهي الوقت ده بيبقى وقت يا اما عباده يا اما نوم عشان ما بتحسعرش في افتقاد الناس بعضها لبعض يعني ودي من الحكمة العظيمه جدا ومن التدبر الجيد يعني الحقيقه تلك الاوقات المباركه من من السحر واوقات التفكر من الشروق الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى أشار إليهم في آية كما عدتهم لدي مضى تأمل كده في سورة سبق يقول الحق سبحانه وتعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ثم تتفكر جمع عبادة الخلوة والقيام لله أن تقوم لله مثنى وفران وجمع معها عبادة التفكر قال ثم تتفكر وهو ده بالضبط اللي عملته السيدة مريم عليها السلام إنها قامت إلى خلوة الله عز وجل في السحر أو في القيام ثم استحضرت وقت الشروق المكان الشرطي حتى تتفكر في خلق الله عز وجل يبهي عملت العبادتين دول والآية الحقيقة تشير إلى أهمية العبادتين دول وأنه وأنهم من العبادات العظيمة جدا وأنهم من العبادات العظيمة جدا كما أن تتاب هذه العبادات هم جدا يعني ربنا قال أن تقوموا لله باكتا ثم تتفكروا فربط الاثنين ببعض كأنه أحسن تفكر يأتي بعد القيام لله وأفضل قيام لله ما كان قبل التفكر كأن الربط بين الاثنين بين الاتنين دول أمر هم جدا جدا في الآية التي ذكرناها وده فائدة عظيمة جدا ممكن تلمح من هذا كمان حقيقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل لا تعد ولا تحصى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله في مصلى أه ثم أه صلى ركعتين كانت, كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة, تامة. الحديث ثاوت إذا جمعتم على حديث قيام الليل تجد اللي هو جمع برضه بين القيام لله عز وجل وبين عبادة التفكر بنفس الصورة التي أشار إليها القرآن وبنفس الصورة التي قامت بها مريم عليه السلام فدي فائده عظيمه جدا جدا ارجو منك تتاملها وتتذبرها ولا تغفل عنها و... يعني هو في هما الرقعتين دول لم يذكر الحديث أن الرقعتين دول هم صلاة الضحى وذلك لأن صلاة الضحى قرمها النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة الصدقة فقال يصبح الإنسان وعلى كل مفصل أو على كل سلامة منه صدقة ويجزئ عن ذلك رقعتين من الضحى فصلاة الضحى يعني لم تحدد بهذا الحديث اللي أنا ذكرته قبل كده لكن أنت تعلم طبعا أن الوقت مناسب لها وأن هذا الدين أتاح للإنسان أنه هو يتاجر بالنيات مع الله سبحانه وتعالى فإن يعني إن صعب عليك أن أنت تصل للضحى في الوقت لو كنت هتنام بقى بعد كده فيمكنك أن تحتسب الركعتين من الضحى ممكن تحتسبهم من الضحى وممكن أن انت تحتسبهم أيضا أنهم الرقعتان اللتان يتم بهم الأجر الحجة والعمرة التامة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أفضل أوقات الضحى هي متأخرة عن ذلك قبل صلاة الظهر مثلا بساعتين ولا حاجة ده أفضل الأوقات الحقيقة هي الصلاة الحقيقة ليست وقت طلوع الشمس إنما الصلاة هي بعد الشروق بحوالي عشرين دقيقة تقريبا يعني ليست وقت طلوع الشمس لأن الصلاة مكروهة فعلا من الأوقات المنهية عنها في الصلاة إلا الصلاة المسببة التي لها سبب وقت الشروق قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهي حينئذ تطلع بين قرني شيطان أي الشيطان يتمثل في هذا الوقت يعني ينشط ويتحرك حتى يضع نفسه في موقف وكأن الشمس تطلع بين قرنيه فهي إشارة لأنه هو يجمع ذريته وينشط ويستعد تماما للتشويش على من يصلي في هذا الوقت وحينئذ في هذا الوقت يسجد الكفار للشمس لأنهم يرون من الشياطين هذا النشاط وهذا الاستعداد الحقيقة مسألة تأمل هذه العبادات من مريم عليها السلام أمر هم جدا ولازم نتوقف عنده علشان نتأمله يعني نتأمل هذا الفهم وهذا الفطر وهذا النفع يعني شوف الحس أنه أنفعله أنه يتفكر بعد ما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ولذلك أسباب الحقيقة في أسباب ممكن نتأملها ونتفكر فيها ونعلم لماذا كان التفكر بعد القيام لله هاما ومترطبا عليه هل العباد التفكر دي بتتأثر بالقيام اللي قبليها ده ولا إيه, إيه العلة فالحيات دي لها أسباب كتير جدا يمكن إن شاء الله نتكلم عليها في الدرس القادم لما نكمل هذا هذا الحديث وهذه الآيات إن شاء الله يعني أرى أن النبوسات الوقت قد انسحب لمن تحت أقدمنا فإن شاء الله نكمل إن شاء الله الدرس في اللقاء القادم بإذن الله ال مش عارف انا اشعر ان هل الوقت ده مش, مش مناسب للدرس يعني مش عارف انا شايف ان العدد قليل وان يمكن يكون الوقت ده وقت يعني كثير من من كنا يعني ممكن تكونوا مشغولات بامور اخرى في الوقت ده واتخصانه ان الدراسة لذلك مستمرة واحتياجات المنزل قد تكون كثيرة في الوقت ده فمش عارف هل من الافضل ان نتكلم مع مع المسؤولين عن عن المنتدى في الوقت كويس اللهم استعان اسال الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون في فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله اولئك هم اولو الالباب اي سؤال كنت تسال اي سؤال طبعًا. ان شاء الله اللهم ارزوكم اصلاة في المسجد الأقصى يا رب يا رب الاختي مها قبل ما ارى السؤال بتاعك انا اريد ان اؤمنك امانة النبي صلى الله عليه كان قد وصى أنه من لم يستطع الذهاب للمسجد الأقصى للصلاة فيه فليوقد فيه ولو شمعة فأسألك بالله عز وجل ان تأخذي مصباحا أو شمعة فتوقدي بها وتنيري بها داخل المسجد الأقصى وإن كان هو ليس بحاجة إلى ذلك ولكني يعني أتمنى أن أفعل ذلك تنفيذ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان كان ده مفهوش مشقة عليك يعني فإبقى جزاك الله خيرا تخيرا وأسأل الله أني أجعل لك الأجر في كل ما تقومين به نعم نجوز إن شاء الله الله يكرمك إزاكم الله صيراك معلش ممكن تعيد السؤال بقى مرة تانية وقع و فهمت انا في العكس في ايه هو في نفسي والله يكاد así فقط ومراد حيني انه قولنا نملك سيكون بارد تسيطين قولنا هل كنت من الصادقي ام كنت بس هولا قلت يعني لو صدقت مرة سنقل عليك, عليك صادق اما يقال عليك صدق سنهدي اما ان كذبت ولو مرة فان يبين de verdad سبحانه الله <سؤال> حب الخير في <تصفيق> الدليل والمفاتيح تعتقد في الدليل والمفاتيح خط بسيط جاي لا بيوسف الذال أرسلتم ستوب بس هو الهدف هم أثبتم كفى كفى ضرباتها ستضرب كالتل الذي ينقى بها في النار مثل طبيعه خلقها قد طب لا تبالي النار انها لا تبالي ذبح الدنيا طبيعه خلق لا يتناسب مع نوع اتباعك مثلا يدفع عن نفسه مثلا ضرط نسان بس اصد هاد الانسان مضرط ليس نادا ابدا الشر ولكن انتظاره واحد نوايا نوايا اوامة للقلود هو الاساس ومستدفع تكوين اما الشر الذي يصطر من الحماز والاشياء من فهو ليس شروا بالمعنى وهو مجرد تحقيق احيانه يعني مثلا الاسد لبقى الغاجة الانسان ومجرد مش عشان هو شبيل ومجرد عشان يقصد المتقبل الانسان مثلا انه شبيل الانسان وموجعان بذلك ولولا يكون جائعان مخصرد منك ولولو وضع فيه اصلا مسألة الهجوم الاسد معلم هذا الهجوم لانه تخضع الموازن دي لها علة اخرى غير علة قصد الشرق دعنا تتسرى كده العيات اللي ربطت في السابس القرى وعدم تصمعها هو ده مناطق الشغل احسن المواطن الاسئلة دي بس محتاجة بتحتاج درس ستجامة كل سؤال كنت تفصيلها